لا اله الا هو العزيز الحكيم هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات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 إنك أنت الوهاب ربنا إنك جمع الناس ليوم لا قريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد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 زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْرِ الْمَسُومِ وَالْخَيْرِ الْمَسُومَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ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 خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا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 وَأُولُوَ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ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 قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ درية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم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 قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعى زكريا يا ربه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 قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء الغيب نوحيه إليك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 إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر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 فسنا وفسكم ثم نبتهل فنجعل نجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَالعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْنُّفُسِ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَائِنَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ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 يا أهل الكتاب لما تحدون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم ها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 ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن اولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين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 يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا آمنوا بالذي أرسل على الذين آمنوا وجه النهار وَكَفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قل إِنَّ الهدى هُدَى اللَّهِ أَيُّهَا يؤتى آمَنُوا مثل ما تَعْمَلُونَ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 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه, لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأن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 ان مِنْهُمْ لفريقا يَلْغُونَ الْسِنَتَ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عند الله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 ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ايامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقرأتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض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 تطيعون من الذين الكتاب ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله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 وَكُونُم عَلَى شَفَاءٍ فَرَتٍ مِنَ الْنَّارِ فَأَنْقَذْكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالْتَكُونُ مِنْكُمْ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 وَأَمَّا النَّذِينَ بِيَضَّةِ وُجُوهِهِمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ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 وَإِنَّ يُقَاتِلُكُمُ وَاللُّوْكُمُ الْأَدِبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُونَ إلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ الْنَّاسِ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ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 إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا اولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سرٌ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم أصابت فأهلكته وما ظلمهم الله وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون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 وكم ان تفشل وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم وانتم فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألي يكفيكم أيوم يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة, آلاف من الملائكة منزلين بلاء إِن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به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 مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ ۚ وَمَن يَذْكُرِ اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا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 ام حسبتم ان تدخل الجنه ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون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 والله عليم بذات الصدور ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا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 ولئن متم او قتلتم لالى الله تحشرون فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر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 قل فذرعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء العدد ربيهم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 فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه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 ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى, حتى يميز الخبيث من الطيب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 ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير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 جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة موت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا اذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور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 لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم ولله ملك السماوات والارض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 وَمَا للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا, أن آمنوا بربكم فأمننا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا مَا وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تخلف الميعاد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 قاليدين فيها نزل من عند الله وما عند الله خير للابرار وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما أزل إليكم وما أزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بأيات الله ثمن قليل أولئك لهم أجورهم عند ربهم